أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجذ الله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 119. وإذا هم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب